تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم لبستم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العا